أفق مسكرتك سكرتك أيها الغافل وتحقق أنك عن قريب راحل ستموتون أيها القوي أيها القوي الفتي أيها الذكي العبقري أيها الأمير والكبير أيها الفقير والصغير كل باك سيبكى وكل ناع سينعى وكل مذكور سيفنى وكل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من على فالله أعلى اعلم رعاك الله أنه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا لآت إن حياتك إنما تبدأ بعد مماتك يا ابن آدم أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا اعلن بارك الله فيك ألا سبيل للخلود في هذه الحياة اعلم بارك الله فيك اللا سبيل للخلود في هذه الحياة فالكل سيموت عباد الله إنما أعظكم بواحده أعظكم بالموت وسكراته أعظكم بالقبر وظلماته أعظكم بالموت وكفى بالموت واعظا إنه أعظم المصائف إنه المصيبة العظمى والرزية الكبرى ولا نجاة منه ولا نجاة منه إلا أن يكون العبد في دنياه لله طائعا وبشرعه عاملا إنها الساعة التي تنكشف فيها الحقائق وتتقطع فيها العلائف ويتمنى الإنسان وليس له ما تمنى حينها يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي إنها الساعة التي يعرف فيها المصير إما إلى نعيم دائم أو إلى عذاب مقيم يقول أحدهم شهدت ساعة احتضار أحد رفقائي العصار المدبرين عن الدين المضيعين لأوامر رب العالمين فسألته في ساعة احتضاره كيف أنت سألته كيف أنت قال سادخل النار قال سادخل النار أنا وفلان وفلان وأنت إن لم ترجع إلى الله وأنت أيضا ستدخل النار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 رحم الله من اعتبر وتأهب إني سألت الترب بعد ما فعلت بعد وجوه فيك متعفرة فأجابني صيرت ريحهم تؤذيك بعد رضايح عضرة وأكلت أجسادا منعمة كان النعيم يهزها نظرة لم يبقى غير من تعرت بيض تلوح وأعظم نخرة أين الحبيب الذي كان وانتقل أين كثير المال وطويل الأمل أما خلى كل في لحده مع العمل أين من تنعم في قصره أليس في قبره نزل آه لو تعلم كيف غدا وصار لقد سال في اللحد صديده وبلى في القبر جديده وهجره حبيبه ووديده وتفرق عنه حشمه وعبيده أين تلك المجالس العالية وأين تلك العيشة الصافية الراضية خلال والله بما صنع وما انقذه الندم وما نفع انما اعلفكم بواحده انت بهم برقادكم قبل الردى اي يحسب الانسان اي يحسب الانسان ان يترك سداء؟ إنما هي جنه او نار انما هي جنة أو نار فاعتبروا يا كأنك لم تسمع بأخبار مضى ولم ترى في الباقين ما يصنع الدهر فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم، فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم، محاها مجال الريح بعدك والقبر، أين الهمم المجدة، أين النفوس المستعدة، أين المتأهبين قبل الشدة، أين المتيقظ قبل انقضاء المدة، إنما أعرضكم بواحدة، إن العاقل من راقب العراقد والجاهل. من مضى قدما ولم يراقب كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب وكم ظلام أسبل ستره وأنت في معاصي وعجائب وكم أسبغ الله عليك النعم وأنت على معاصيه تواضب وكم صحيفة قد ملأتها بالذنوب والملك كاتب وكم أندرك الموت يأخذ أقرانك من حولك وأنت سافل ولاعب كم أندرك الموت يأخذ أقرانك وأنت ساهن ولاعب أفق من سكرتك وتذكر نزول حفرتك تذكر هجران الأقارب وتذكر إنما أعظكم بواحدة آهن لألسنة نطقت بالآثام كيف تفلت عن قول رب الأنام اليوم نخدم على أفواههم آهن لأيد امتدت إلى الحرام كيف نسيت قول الملك العلام وتكلمنا عيديهم آه لأقدام سعت في الإجرام كيف لم تتدبر وتشهد أرجلهم آه لأجساد تربت على الربا كيف لم تفهم ما نبت على السحتي فالنار أولابه رأى أحدهم قريبا له ميتا في المنام فقال له كيف أنت قال ندمنا على أمر عظيم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 أين أثر المواعب أين أثر المواعب والآيات في قلوبنا أين أثر كلام الرحمن في حياتنا اسمع رعاك الله وتدبر الكلام قال الله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون تلا بعض السلف هذه الآيات وبكى وقال إذا جاء الموت لم يغني عن المرض ما كان فيه من البذة والنعيم يا ابن العشرين كم مات من أقرانك وتخلف. يا ابن الثلاثين أدركت الشباب فما تأسفت يا ابن الأربعين ذهب الصبا وأنت على اللهب قد عكفت يا ابن الخمسين أنت زرع قدنا حصاده أنت زرع قدنا حصاده لقد تنصفت المئة وما أنصفت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 سيدخل يوما ولن يخرج منها ومن عاد إلى بيته اليوم سيأتي يوم ولن يعود ومن عاد إلى بيته اليوم سيأتي يوم ولن يعود تفكروا أحبتي وتيقنوا تفكروا أحبتي وتيقنوا أن الموت حق لا بد منه قال عمر ابن عبد العزيز لبعض العلماء اغني فقال لست أول خليفة تموت قال زدني قال ليس من آبائك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت وسيأتي دورك يا عمر وسيأتي دورك يا عمر فبكى لعمر وخر مخشيا عليه وكان أبو الدرداء يقول إذا ذكر الموت فعد نفسك واحدا منهم فالصحيح ما منكم أحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ما منكم من أحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إما مقعده في الجنة أو مقعده في النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله وصدق من قال لا تبت أنت مسرور حتى تعلم عاقبة الأمور تفكروا وتيقنوا أن الأعمال بالخواتيم فالخوف من سوء الخاتمة هو الذي طيش قلوب الصديقين وحير أفدتهم في كل حين أسألك بالله أما أقض مجعك هذا الخبر من سيد المرسلين والذي يقول فيه والذي نفس بيده إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإنما الأعمال بالخواتيم نعم صدق الذي قال لا تبت وأنت مسرور حتى تعلم عاقبة الأمور